لا اله الا الله القرءان الحمد لله رب الدين الرحمن الرحيم انك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سَكَرَ وَمَعُمُ بِسَكَرَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيداً وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي الْأَدِبِ غَيْرِ الْعِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْءٍ قَرِيمٌ مَرِيداً فيتن <تصفيق> وتنيا قال بعد على مجده الخاصرة